َقَالُوا رَبُّنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدْعُوَ دُونِهِ رَبُّ مِنْ إِلَهًا ふ ل わりの言葉を ذ う ا とは ا い ط す。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 واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف انشر لكم ربكم من رحمه ت فأغوا الكهف إلى لكم ربكم ينشر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 أحدكم هذه إلى فلينظر ب بورقكم ع ث و أحدكم هذه إ ى ا ل م د ة ف ل ي ن ايها ازكى طعاما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 وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان الرب هم اعلم بهم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 فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا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 ل بسم الله ت ه و ن من تجد دونه م ت ح الرحمن و ا ص الرحيم يدعون ربهم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 よ حلون ي في أ ا ه من س س ا من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك متكئين فيها مت ت ك ئ ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسن السمرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتتا كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منكمالا واعز نفرا わしは私の手を借りてください。 س ا ع ت ق ا ئ م ة ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلب قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا 私はあ ر たの声をかけたのは私はあなた د 声をかけた。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 فَعَسَى رَبِّي خَيْرًا يُؤْتِينِ وَيُرْسِلَ أَن مِنْ جَنَّتِكَ 私はあ ه たの名前を知って ا ました。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 <تصرا> هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض أ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 ويوم نسير الجبال وثرى ا ل أ ر ض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت ا خ م و ن ا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا واوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 「私たちは私たちの ل ل を知っていることで ا شهدتهم خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنت متخذ المضلين عضدا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 و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وما منع الناس ان يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن ساتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن إ ل ا أ ن تاتيهم سنه ا ل أ و ل ي ن أ و ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشر ويجادل م ن ر ن و ي الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي و م ا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 وربك َََُ الغفور ُْ ذو ا ل ر َّ ح ْ م َِ لو َْ يؤاخذهم َُُُِْ بما َِ كسبوا َ لعجل َََ لهم َُُ العذاب ََْ بل َ لهم ُْ موعد َِْ لن َ يجدوا َُِ وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ب ل غ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوته ما فت ت خ ذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غ د ا ئ ن ا لقد لقينا م ن س ف ر ن ا ه ذ النابلسي للعلوم الاسلاميه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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آ ث ا ر ه ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آخر أ ت ي ن ا ه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على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 أ س ا ل ن ي عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى اذا ركب في はあなたはあな ق はあなたはあな ق は ل なた ر ق なた ا ل なたはあなた ل あ ا たはあなたはあなたはあなたはあなたは ل なたはあな تطيع معي صبرا قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى ملك يا غلام فقتله قال اقتلت نفسا ز ك ي ة بغير نفس لقد جئت شكراً قال الم اقل و لك انك لن تستطيع معي صبرا قال إ ن س أ ل ت ك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت ملدني ن عذرا فانطلقا حتى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 فاذا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي